الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد المفروض ان احنا كنا اول حاجة نعملها النهاردة التفتيش على الاوراد وفعلوا كده نقول سريعا من اللي صلى النهاردة الفجر طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب أن العدد الناس اللي اللي أكتف دلوقتي قليل فيعني برضو مش هنقدر ناخد النسبة على الدفع كلها أو على المجموعات كلها طيب حد كده ذكرنا بآية أو بحديث في فضل الصلاة في, وقت في وقتها في فضل الصلاة في وقتها حد ذكرنا بآية أو بحديث في فضل الصلاة في وقتها العمالي الله يعطي الصلاة على وقتها ده إجابة جميلة جدا لكن لسؤال آخر اللي إحنا عاوزين فضل الصلاة على وقتها وأتمنى إن يكون الكلام من اللي إحنا قلناه يعني تمنى إن احنا يعني عشان بس نقيس مدى تركيز الناس معانا في الدرس. الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وفقهم رضتنا مسرًا وعلنيًا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل بس دي قلناها في فضل ال القرآن إيه كمان في فضل الصلاة على وقت الصلاة في وقتها إيه اللي ممكن ينال العبد العبد بسبب صلاته في ااا صلاته الصلاة في وقتها مش فاكر اي حاجه خالص اتمنى الناس جد حله شويه في المذاكره لان الكلام ده مهم جدا احنا عاوزين يا جماعه الايات اللي احنا قلنا عليها في في في الدروس يمحو الله بها الخطايا تمام اه. ايه كمان أتمنى أن الناس وح وحنا نسمع الدرس أو بعد ما بيسمع الدرس يعني كل واحد يعمل نفسه مختصر بالاستفاد بين الدرس مكافرات لما ما بينهن إذا شتنيبت الكبائر تمام تمام حفظ الله للعبد إذا حفظوا على الصلاة والص حفظوا على والصلاة, والصلاة الوسط تمام فذالكهم الرباط تمام ها أتمنى جميعاً الناس تتمشوا هذه المذاكرة لأن الموضوعة مهم جدا بالنسبة لنا في المادة الناس تتمشوا هذه المذاكرة ويبقى معها الداتا الكاملة اللي ناخدها في, في في كل درس إحنا درسنا بزيد عن وربع ساعة يعني ما طلع الأدلة اللي احنا اللي احنا فيها أو الشروح اللي إحنا كلينا فيها مشدد عشرة وربع ساعة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا كلينا عن القرآن عن ورد القرآن ثم تكلمنا عن ورد الصلاة في في وقتها. إن شاء الله ربزنا أن يكلم النهاردة عن ثالث أخطر ورد يتعبت به العبد لله عز وجل تعالوا كده نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما أتكلم في سورة العنكبوت ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة العنكبوت مثل, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس اللي اتخذت أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، عن الناس اللي اتفكره إني يعني ل لازم إذا في وصلة بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، فالربنا بيقول اتخذت من دون الله أولياء، الناس دي عملا بالضبط زي العنكبوت، اتخذت بيتا، وإنا أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلموا، البيوت اللي ما بي بيأخذوا تأخذوا أو الأولياء اللي ما بي بيأخذواهم دول. يعني ناس ضعيفة في ضعف بيت العنكبوت نحن طبعا عارفين بيت العنكبوت ده بيبقى عامل ازاي يعني ضعيف ازاي ثم قال الله عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فإن العلماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الناس اللي أخذت الحصون الوهمية الناس اللي عبدت ربنا بحصون وهمية أو تحصنت في عبادتها لله بحصون وهمية اللي هم الأولياء ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك في الآيتين اللتين تليان ذلك تلك ذلك المقطع ذكر الله عز وجل فيهما الحصون الحقوقية التي يتقرب بها العبد لله عز وجل ويحصن بها نفسه في طريقه إلى الله تعالى قال الله عز وجل بعد ذلك خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين أتلماؤه هي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون هنا الحصون ال الحقيقية بقى اللي لابد إنه يتحصن بها في طريقه لله عز وجل خذت هما أيتينه وراء بعضه خذت سكتين الطريق الأول العلماء بيسموه الآيات الكونية الآيات الكونية إيه الآيات الكونية خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين إن في ذلك لآيات للمؤمنين. يعني ربنا سبحانه لا بحث الناس في المقام الأول على التدبر. التدبر ده حصن من الحصون التي تحافظ على دينك وعلى إيمانك. إحنا المرة اللي قبل فاتت المفروض نحنا سمعنا درس إيه؟ فرصة التدبر. فورسان التدبر الشيخ حازم كان بيكلمنا فيه عن أهمية التدبر وأهمية ل... ل... ل... أن يخرج في خروج أو في رحلات للتدبر فقط أنه يخرج كده الواحد وقاعد كي يبص للسماء ويبص للأرض ويبص للبحار يتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى مرة بنتكلم عن كذا الآية الثالثة اللي إحنا مشينا بها بقى بالضبط دلوقتي إحنا من ما أحيي إليك من الكتاب ورد القرآن زي ما احنا من أول من أول المع... من أول السنة دي فضل الله سبحانه من أول ما ما أحيي إليك من الكتاب وأكن الصلاة وبعد كذا كلينا كلينا عن ورد القرآن وبعدين كلينا عن ورد الصلاة ورجعنا كلينا عن ورد القرآن ورجعنا عن ورد الصلاة مرة ثم قال الله عزوجل إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ثم قال الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر عاوستعرف الحاجة الكبيرة خالص الذكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع يبقى إذن عبادة الذكر عبادة عظيمة جدا عبادة الذكر عبادة, عبادة عظيمة جدا حتى إن الله عز وجل أمر بها في الكتاب يعني هو أولاً بس عشان نستفيد من المقطع اللي احنا معاها دلوقتي يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى إدهك ثلاث عبادات وإدهك ثلاث تلات عبادات لو عملتيهم هذه تضري بإذن الله سبحانه وتعالى تحصيني نفسك في طريقك الى الله عز وجل القرآن والصلاة والذكر القرآن والصلاة والذكر من عظمة الذكر يا جماعة إن كل ممكن كل الذكر ذي ممكن تشمل حاجات كتير جدا ممكن تشمل حاجات كتير جدا زي القرآن ذكر ولا مذكر ها قراءة القرآن تعتبر ذكر ولا مذكر تعتبر ذكر الصلاة تعتبر ذكر ولا تعتبر ذكر تعتبر ذكر ليه قال لو قعد ودلو اكل الصلاه لذكري واكل الصلاه لذكري. يبقى كمان الصلاة ذكر. طلب, العلم ذكر, ولا ذكر طلب العلم ذكر ولا مش ذكر طلب العلم ذكر ولا مش ذكر الذكر كمان طلب العلم ده شرفه ايه ان شاء الله باذن الله ما هيجي معنا بعد كده هنقول ان طلب العلم الامام احمد بن حنبل قال قال طلب العلم لا تعدله عباده اذا صح فيني يعني طلب العلم يعتبر أفضل عبادة ممكن يتقرب بها العبد لله عز وجل إذا صحت نيته دي تبقى أعظم عبادة ممكن يعملها يعني قعدت حضرتك دلوقتي وأن أنت تسايب بيتك أو تسايب مثلا حاجات أو أي شيء أنت تسايبها وضحيت بها عشان تعود تسمعي الدرس دلوقتي أو درسين أو ثلاثة وغير بعض أو تتابعي في المعهد أو تذكري أو عملت كل, كل كلام ده وانت بتعمليه احتسب على الله عز وجل أن أنت تعملي في المقابل أفضل عمل بتتقرب بي الله عز وجل طلب العلم لا تعدله عبادة إذا صحت في نية جزاكم الله خير هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل إن أفضل عبادة طلب العلم إذا صحت نية العبد فيه فعشان عظمت الذكر عشان الذكر متنوع متنوع ويشمل حاجات كثيرة جدا ويشمل حاجات كثيرة جدا عشان كده كان عظيم عشان كده ربنا قال في الآية ولا ذكر الله أكبر عاوز بقى حاجة تشمل لك الدين كلها الذكر عشان كده لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ف كان رجل عربيا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت عليه فأنبئني منها بشيء أتشبث به يا رسول الله أنا بقيت شايف إن شعب الإيمان كتير جدا حاجة سبعين شعبة يا رسول الله دلني على شيء أو نبئني بشيء أتشبث به أتمثج به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى فوسيط النبي صلى الله عليه وسلم للشخص ده كأنه جمع له الدين كله وهو مش واخد باله برضو ليه لإن لا يزال زينق رطبا رطبا من ذكر الله اذكر الله عز وجل بالذكر المن المطلقة. اذكر الله عز وجل بالقرآن اذكر الله عز وجل بالصلاة اذكر الله عز وجل اذكر الله عز وجل بطلب العلم اذكر الله عز وجل بكل أنواع وألوان العبادات التي تتقرب بها الله عز وجل لا يس... لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله من الحاجات الجميلة جدا في في موضوع الذكر وفضائل الذكر عارفين ال في نبي من الانبياء اسمه زكريا عارفين سين زكريا؟ عارفين سين زكريا؟ يعني ايه بقى ذكريا طبعاً عارفين إن زكريا دي مش مش كلمة عربية كلمة زكريا ليست بكلمة عربية أنا كلمة عبرية كلمة عبرية لأن ما زكريا من بني اسرائيل معناها إيه بقى معنائي ذكريا. حد يعرف يعني إيه كلمة زكريا عليه السلام؟ يعني ايه معنى كلمة اسم زكريا عليه السلام؟ في كتاب العلم الأعلى الجميل لل للقرآن جزاك الله خير نبتاسي من, من كسرة الذكر. الكتاب العلم الأعجمي للقرآن الكاتب قال إن معنى كلمة زكريا بتعريبها للغة العربية معناها ذاكر الله معناها ذاكر الله يعني متأين زكريا من سمى بهذا الاسم تيمنا بأنوس يكون كثير الذكر لله عز وجل ولذلك في فاتحة سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بعد إيه بعد الحروف بعد أي حروف مقطارة بناءاً بعد النهاية ذكر رحمتي ربك عبده زكريا كأن ربنا بيقول ذكر رحمتي ربك عبده ذاكر الله يعني لما سيدنا زكريا عليه السلام كان كثير الذكر لله فالله عز وجل ذكره في كتاب عشان كده هنا لا من أهم من أهم وجدت تحت من خطين والأخوات كلهم يعني أتمنى إن الكلمة دي يطبعوها ويتبعوا الدم النوم كذا أو يتبعوا إيدهم كذا ودم النوم في كل مكان اهم فضل من فضائل الذكر قول الله عز وجل كلمتين اثنين بس عاوز أتحفظيهم صم زي اسمك قال الله عز وجل فذكروني أذكركم فذكروني أذكركم يعني إيه فذكروني أذكركم يعني من ذكر الله عز وجل ذكره الله عز وجل من ذكر الله عز وجل ذكره الله عز وجل يعني إحنا عايزين دلوقتي في الدار سدنا ناس الله عز وجل أن يكون من مجال ذكر الناس سبحانه وتعالى والخطأ عدد الوقت بكتب بالآية وبكتب بالحديث الله عز وجل يذكرها في الملأ الأعلى الله عز وجل يذكرها في الملأ الأعلى هي تذكر الله والله يذكرها هي تذكر الله والله يذكرها يعني كان في كلمة جميلة جدا ليحيى بن معاذ كان يقول يا ابن آدم والله لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند الله عز وجل لمات قلبك شوقا إلى الله عز وجل يعني انت متخيل لو الواحد غمض عينه كده وتخيل الألم اللي بيكتب اسمه عند الله عز وجل ده قلبه يموت من الشوق يا الله سبحانه وتعالى يعني قلبه يقف, يقف من الشوق إلى الله عز وجل عاوز كل وقت تحطه قدام عينيها كده فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم دين العبادات المهمة جدا اللي احنا يعني ربما نقصر فيها كثيرا للأسف لكن مهمة جدا لكن مهمة جدا وإن شاء الله بإذن الله سيكون نواجب العمل للأسبوع ده هيكون متعلق بهذا الأمر طب تعالوا كده نستطرد شوية صغيرين كده في فضل الزكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه, ربه كمثل الحي والميت تخيل كده ان أنا داخل على واحد و قلت له ده أنا جايب لك معايا هدية جميلة جدا جايب لك معايا هدية يعني غالية الثمن وفي الآخر يفاجئ que ان أنا جايب له مثلا أعزاكم الله بقرة بستميتة هل هو يفرح بهذه ال... ال... ال ال ال ال ال الهدية؟ لا يفرح بهذه الهدية ليه؟ لأنها لمنهاش قيمة ميتة ميتة أنا منش المستفيد بحاجة ماي ميتة. أي نعم من دي ممكن تكون أو البقر دي ممكن تكون غالية الثمن لكن أصبحت بعد موتها منش أي ث أي ثمن أصبحت منش أي قيمة ليه؟ آي... لأن خلاص ماتت. فهنا ربنا بيقول لك الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أو الشخص اللي لا اللي اللي يذكر الله عز وجل كمثل الشخص الميت كم يعني بالعربي كده شخص ليست له قيمة ليست له قيمة عشان كده الإنسان لابد ان هو يسارع في هذا الأمر أنه يبادر أن يكون له قدرا وقيمة عند الله عز وجل كمان من فضائر الزكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومل المفردون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من الحاجات الجميلة جدا في القرآن وإن شاء الله بإذن الله نحن نحاول نقسمه على مرتين باب بإذن الله حاجات ج جميلة جدا في القرآن ان الذكر العبادة اللي دائما ما يجي مع كثيرا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشو والاشرق هذه وسبح بالعشي والابكار لإنه ربنا سبحانه أمر به الأنبياء وكذلك أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أمر بها المؤمنون جميعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك الله كثيرا من الذاكرة الآية سورة الأحزاب الآية لسورة كلها ربنا سبحانه هذا المسلمين والمستضعفين المؤمنين والمؤمنات والقانينين والقانينات الصنف الوحيد اللي ربنا سبحانه هذا على ذكر مع لفظ كثيرا كان الذاكرون والذاكرين الله كَثِيرًا والذاكرات اعد الله لَهُمْ مغفره وَأَجْرًا عَظِيمًا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله لهما مغفره واجرا عظيما فاذا مساله ودي الله هنتعرض لها قريبا مساله الذكر مساله جدا وهي تزعلك في بداية السباق في بداية السباق. عشان كده كان في بعض الـ الـ يعني الناس على بتشجع على الذكر فبتنشر جمال جدا فبيقول, إيه؟ فبيقول سوف تدري إذا منجل الغبار أفرس تحتك أم حماره فبيقولوا معنى البيتين دول إيه بيقول لك سوف تدري إذا منجل الغبار وإحنا عاملين كلنا يعني الناس اللي, اللي بتعمل إلى الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل كأنها في سباق وناس دي كلها بتجري فلما الناس دي دخلت المضمار وبتجري الغبار ارتفع الغبار يتفع الناس دي بقى بقى يتقلب الطراب فالطراب العلى قوي فمحدش شايف مين القدام ومين الوراء ولا هو الاولاني ولا الاخير مش شايف سوف تدري اذا من جال الغبار هتعرف بقى اول ما السباق يخلص والدنيا تهدأ والطراب ينزل على الارض هفرس تحتكى ام حماره هتعرف بقى ان حضرتك كنت راكب فرس وكنت سابق الناس كلها ولا للأسف كنت راكب حمار اعرج كمان ومتأخر في اخر الصف في اخر, في آخر السباق أفراص تحتاجها الحمار هتكتشف إن في واحد كنت أنت بتتساهين به وطلع سبق عند ربنا سبحانه وتعالى هتكتشف إن في أختي كانت مش عارفة أي حاجة وانت كنت يعني يعني استقر واسوي تنظرين عليها نظرة يعني إش احتقار وطلع احتكار وطلحني أقرب إلى الله عز وجل منها لي لأنها رقبت الفرس وسلقت إلى الله عز وجل طب الفرس اللي بيسبق بقول الله عز وجل هو الذكر سبق المفردون قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون من فوائد الذكر قول الله قول الله قول الله عز وجل الذين آمنوا واتطمع قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمع إن القلوب الآية هنا جميلة جدا بتقول وتطمع إن قلوبهم بذكر الله من فوائد الذكر جميلة جدا يا جماعة الإطمئنان إطمئنان القلب إحنا زمن يعني طبعا لا يخص عليكم تأكلت القلب بده لو بتذبح أو, أو في مكان بيعرضها بفلوس الناس كلها تتهافت عليها إحنا زمن للأسف للأسف الأوجه كثيرة جدا الأوجه اللي كثيرة جدا الأوجه الاجتماعية كثيرة جدا الأوجه الدينية كثيرة جدا الأوجه من كل جانب حتى التربية حتى العبادة حتى كل شيء في مشقة الواحد مش قادر يطمئن حتى يخش يصلي مش قادر يطمئن في صلاة لأنه منشاغل للأسف بالخارج لكن إذا استمر على ما هو عليه من العبادة الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم تطمئن فعل مضارع يعني بيكسر من الذكر ليه؟ لينال طمأنينة القلب لينال السكينة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسته الشر جزوعة وإذا مسته الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم لآخر الآية فإذن عبادة الله عز وجل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل على نبي في آخر الايه قال إيه ان الله خيرا الذين امنوا وطمئنوا قلوبهم بذكر الله قال بعدها الا بذكر الله تطمئن القلوب هو ايه تاني غير غير ذكر الله عز وجل يطمن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب هو في ايه ثاني ممكن يطمئن قلبك وقلبك ألا ذكر الله عز وجل إيه، إيه، عشان كده المفروض الإنسان أفضل حاجة يحب يسمعها يسمعها او يسمع عنها يسمع عن الله سبحانه تعالى. يسمع عن الله سبحانه وتعالى المفروض إن إحنا بنرى قلبينا بقى كده وإحنا بنتمع مثلاً عن الله سبحانه وتعالى ببقى قلبينا عمليت إزاي متلسمع كلام من الله سبحانه وتعالى شن كده في الصوت في القرآن قال الله عز وجل لعليكم ذكر الله وحده كفرتم ويوشرك بيته منو إيه وإذا ذكر الله وحده ما قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده ما قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فإذن هذا أمر مهم جدا هذا أمر مهم جدا اللي هو مسألة ذكر الله عز وجل اللي هو مسألة ذكر الله عز وجل كذلك من, الأح من, الأح من الأحديث الجميلة جدا في فضل الذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر في آخر الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. الله أكبر. ورجل ذكر الله خاليا. ففاضت عينا. قعد لوحده. جاء على باله ذكر الله عز وجل قعد يسبح. قعد يحمد. قعد يهلل. قعد يلبي. قعد يعمل أي حاجة. المهم. وهو قعد لوحده. فاضت عيناه ده دي. يعني يعني من فضلها ان العبد ينال بها يوم القيامة ظل الله عز وجل ظل العرش يكون في ظل العرش في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل للاسف الوقت جري بسرعه واحنا يعني حابين بس ان احنا نقف مع كم وقفه كده اول وقفه هنقف معها مساله الجروب الجديد اللي اتعمل للدفعه كلها مع الدكتورة اشراق جزاكم الله خيرا على تفاعلكم ال النقطة المهمة جداً مسألة التعارف العام مسألة التعارف العام احنا يعني ال ال القصر الأدنى اللي إحنا مشان يبدأ عنه إنه يكون كل الأخوات في أي ورشة من الورش جميعهن يعرفنا بعضهن عارفين بعضه بينهم وبين بعض تواصل لخلاف الورشة الورش الخاصة اللي بيقعدوها وعلى اتصال مع بعض تمام كده؟ الهدف من الجروب العام اللي هو اللي الكبير ان تكون الاخوات في تعارف عام بقى كبير ان احنا عارفين, كل عارفين بعض كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لعل الله عز وجل ان يجمع هذا الجمع في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى احنا بنشتغل مع بعض في الـ كمان تمام جزاكم الله خيرا انا بس انا اتمنى ان الاخوات يعني الدكتورة إشراق قالت إن بعض الأخوات لازلنا لم يتعرفنا على بعضهن البعض. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الموضوع يشمل الجميع يعني إحنا عاوزين نكسب كل الأخوات اللي معانا في المحد قدر ما نستطيع. ال أول نوطة نوطة التعارف أو النوطة التعارف يعني عاوزين الأخوات يبقى بينهم ومن بعض روح وود كبير جدا. انا عارف طبعا ان في بعض الاخوات مش من مصر يعني او, أو من اماكن متفرقة بعيدة جدا فده بس ده احنا بنحاول بقدر مستعن احنا نكون يعني صحبة تؤادر بعضها الى الوصول الى المرضات اللي عز وجل زي ما احنا قلنا الـ الـ الهدف من الاشياء اللي زي كده قنا قال الله عز وجل اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصير فالحاجات دي مهمة جدا ان انت ما بيلاقي اخ صالح فعلا لما بيلاقي اخ صح صالح فعلا بيوصلوا للمرحلة دي نسبحك كثيرة ونذكرك كثيرة نسبحك, نسبحك يعني ننزهك ونقدسك ونذكرك كثيرا من الزكر اللي حتى نتكلم فيه دلوقتي النقطة الثانية ان شاء الله بإذن الله المرة دي هيبقى في الحمد لله الواجب المرة دي بإذن الله هيكون مش درس هنسمعه هيكون بحث هنعمله في كتاب اسمه الوابل الصيب ورافع الكلام الطيب الكلمة الطيب الوابل الصيب لابن القيم كتاب اسمه الوابل الصيب لابن القيم الكتاب ده في في فصل فيه عن في فصل كامل عن فضل الذكر هيبقى فيه فصل كامل عن فضل الذكر عاوزين الأخوات يجتهدنا في قراءة هذا الفصل ويحاولوا يلخصوه كده في ورقتين ثلاثة هم كنا عاملين أصلا ملخص له اسمه شغل الفكري بفضل الذكر بس نحن برضو عاوزين نشوف الأخوات يعني هيبقى ايه أفضل حاجة ممكن يعملوها فصل الذكر فقط لان الكتاب يعني رغم ما يكون كابل شوية مش مش عاوزين كده كله هو الفصل اسمه وأمروكم أن تذكروه الكتاب اسمه الفصل عفوا اسمه وأمروكم أن تذكروه النقطة المهمة جدا اللي عاوزة نبيها عليها اللي هي مسألة ان يكون الكتاب محقق ان يكون الكتاب محقق لأن الكتاب للأسف يعني به بعض أو يعني فيه بعض حديث ضعيفة وكذا فيا حباذا لو نجيب الكتاب محقق و من أفضل النسخ محققة الكتب اللي الشيخ الشيخ مصطفى العلوي جزا الله خيرا مقدم لها أو أشرف على ال أو راجع يعني تحقيقها والكلام ده فيا حبذا لو نشتري الكتاب أو نجيبه بدي أرث من على من على من على النت يبقى جزاك الله خيرا هو الفصل إلى حد ما يعني مش كبير قوي لكن مهم جدا اللي هو مسألة ال الذكر وتعالوا نقرأ الكتاب يعني بالراحة خالص ويعني براحتكم اللي يقدر يقرأ عشر صفحات كويس اللي عشرين صفحة كويس ثلاثين صفحة كويس عرفتوا يجيبوا كله جميل جدا وزي وزايل فل إنما يعني القادر الأدنى إن الأخوات يعني حتى يقرأنا عن فضل الذكر المشكلة الثالثة وهي مشكلة للأسف اللي احنا برضو بقالنا فيها كان فترة مسألة تنظيم الوقت تنظيم الوقت وترتيب الأولويات. يعني بعض الخواتز زعلانين إن إحنا إن إن إحنا بنقول مثلاً ترتيب الأولويات والكلام ده هو اللي ترتيب الأولويات يا مش معناه إن أنا هومرح جاي قايل إن, فل... إن أولادي أهم من أورادي وبالتالي هرمي هرمي الأوراد. لا مش معناه كده. معنى ان ان أنا برتب أولوياتي يعني أنا مثلا لو هي أخت ممتزوجة هقوم ثم رح بالضبط كده زوجي رقم اثنين أورادي رقم 3 اولادي رقم 4 كده رقم 5 كده تمام كده بعد ما رتبت الاولويات ما كل الحاجات دي مهمة فعلا وكل الحاجات دي ما, ما ينفعش ان يعني تستاتر او ترميها امال احنا بنعمل ده ليه بعمل الترتيب ده عشان اشوف كل واحد كل واحد يستحق قد اليوم هياخد قد يومي زوجي هياخد قد ايه اليوم أورادي هتأخذ قديمني اليوم أولادي هم قديمه في اليوم طيب عم الشاشة احنا عملنا الكلام ده واجعل امسك المصحف لأي الواد أمرح قيم صاحي ضيعل الساعتين اللي كنت أعملها من القرآن طيب ماشي في حاجة اسمها بقى الواقعية بقى. اللي هو ايه أكيد اللي حصل ده يعني مش بيحصل كل مرة مش بيحصل كل مرة مش معقولة الواد مثلا قاعد مستني لما تمسك المصحب يمرح صاحي فلما يحصل في مرة مرتين تل لما يصف مرة مرتين ثلاثة فحضرتك تصبري على اللي بيحصل وحضرتك تل تؤمنه طبعا وت وتديله الواجب بتاعه يعني أحيانا الواحد بيظهر عن أوراده يعني أحيانا بيظهر عن أوراد فعلا وأحيانا الواحد دي أوراد بي عنها المرض بي بيحول بين الواحد وأوراده السفر بيحول بين الواحد وأوراده احيانا اللي اللي الانشغال بأمور معينة زي الجهاد مثلا زي ايام النبي صلى الله عليه وسلم او الانشغال بسياسه الدوله ايام الصحابه والوبعدهم كان احيانا بيشغل الناس كان احيانا بيشغل الناس عن عن اوراده طيب مثلا واحده طالبه مثلا واحده طالبة تعمل ايه الطالبة او اهم حاجة عندها ايه ابوها وامها رقم 2 الكلية رقم 3 الأوراض رقم 4 كذا هي بترتبن لنفسها أولوية وأهم الحاجات اللي عندها في حياةها وبقى أنها بترتب بتدي لكل واحد وقت معين ده هياخد مثلا الساعتين اللي بعد الظهر ده هياخد مثلا الساعتين اللي قبل الفجر ده هياخد الساعتين اللي بعد العشاء ده هياخد كذا ده هياخد كذا فبتضبط حياتها الفكره في ترتيب الاولويات تنظيم الوقت مش ترتيب الاولويات ومحطها قدام مني وخلاص لا ما هو كلهم مهمين وده حاجه معروفه دي حاجه بديهيه امال ايه اللي احنا بنعمله في ترتيب, ترتيب الاولويات ان احنا بنحط الاولويات بتاعتنا بنرتبهم ثم نعطي لكل اولويه مده يعني يعني القدر المستطاع يعني نقدر المستطاع اللي, اللي نقدر يبقى يعني ايه ما نفرطش فيه تمام كده انا لا اريد ان اوصيل عليكم ان انا كده اتخلنا اولى حاجة اكتر وقت طبعا اديها وقت كبير اذا كانت تستحق اذا كانت تستحق يعني واحدة مثلا طالبة اهم حاجة عندها والدها والدها والدتها طبعا لهم وقت مهم بس والدها والدتها احيانا غالبا مش مش محتاجينها اسم الفصل اللي هنعمل عليه التلقيص اسمه وامركم ان تذكروه اسمه واموركم ان تذكروه. تمام كده? واموركم ان تذكروه. اه الكتاب الوابل الصيب ابن القيا. يعني اولى حاجة ا اكتر وقت اه زي ما بقول لحضرتك حسب الحاجة بتاعته اولى حاجة. يعني انا مثلا انا الطالبة اولى حاجة عندها والدها اول بس مش محتاجينها غير الساعة في اليوم. ما خلاص تقطب لهم ساعة. والساعة دي هتبقى مثلا بين المغرب والعشاء استغل الوقت اللي بين المغرب والعشاء طيب وعندها رقم اثنين الكلية. طيب الكلية محتاجة مذاكرة طيب أفضل وقت في الم في المذاكرة بقى هادية فيه ودنيا هادية فيه بعد العشرة مباشرة مثلا يعني أنا ما عرفش كل واحدة بسرعة بحياتها طب هي مثلا أوردها أفضل وقت تأدي فيه أوردها وتحافظ فيها على الأذكار وتحافظ فيها على قراءة القرآن والكلام اللي بتعمله هو بعد الفجر أو قبل الفجر مثلا محتاجة إن هي تنظم لنفسها وقتها وتنظم لنفسها حياتها في تفاصيل كده كنا كنا عاوزة نتكلم فيها لكن للأسف الوقت أذف بسرعة فإن شاء الله بإذن الله آآ آآ حاضر إن شاء الله بإذن الله هنقف مع كنام ده المرة جاي بإذن الله لأن الأسف حين جاد تخطينا وقتنا والدكتورة إشراك إن شاء الله بإذن الله يعني تواصلوا معها وهي يعني جزاها الله خيرا بتديني المسائل والمشاكل اللي, اللي للأخوات بيعرضوها بس للأسف النهاردة إحنا بدانا متأخر ومش عاوزين نطول على الناس اللي بعدنا فآخر الدرس إن شاء الله بإذن الله التواصل القصيرة النهائية إن شاء الله بإذن الله هنضيف هنضيف في الأوراد خانت ال ال الأزكار الصباح والمساء هنضيف في الأزكار خانت أذكار الصباح والمساء طيب هناخد إذا أزكار الصباح والمساء لو أخت حافظ قالت ذكر واحد زي الفل يعني لو أخت صح الصبح قالت سبحان الله وبحمده عدد قلقي ورد نفسي وزنا تعرفش وما هذا كلماته ثلاث مرات زي الفل كده صح لو اخت جت بالليل وقامت راح اي لقيتين من اخر صورة البطرة زي الفل يبقى القدر اللي احنا هنمشي به القادر اللي احنا هنمشي به حاجة واحدة بس ذكر واحد بس بس نحافظ عليه ذكر واحد بس نحافظ عليه طيب يا شيخ نثبته ولا ننوعه يعني هخلي كل يوم الصبح اقول ذكر معين ولا انوع الذكر كل يوم لا الافضل ان احنا ننوعه الافضل ان احنا ننوع إيه <تصفيق> زي نثبت الأذكار الصباح لكن ننوع الأذكار اللي بنقولها في في جلسة الأذكار الصباحي ننوع في في أذكار المساء وهكذا إلى آخر يبقى إن شاء الله بإذن الله من يوم الاثنين من يوم التلاتة لوقبكرة بإذن الله هنبدأ ال الأذكار الصباح والأذكار المساء الوقت النهائي لوقت الأذكار الصباح الشروق والمساء مفتوحة إلى الـ الـ من أول العشاء من أول النعفون من أول أذان المغرب أو قبله ببمدة بسيطة إلى الفجر والله أعلم ومتقري المساء في خلاف في التوقيت بتاعها الأمانة فبعض العلماء قال البعض العصر وبعض الأقوال وده والله أعلم الراجح اللي هو من أول المغرب من أول دخول الليل عموما آه آه آه هكذا هو القول الثاني إن شاء الله ور الراجح بإذن الله أذكار الصباح تنتهي عند الشروق بيتبدأ من بعد الفجر إلى الشروق طب أنا نمت وصحيت بعد الشروق ينفع أول الصباح من نام عن ورده فليصليه متى ذكرة نمت وقمت الصبح تصلي الصبح صلي الصبح, الصبح. وقل الأذكار بعد منا جزاكم الله خيرا في آخر الدرس إن شاء الله ندر الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا جنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القام الكافرين <سؤال>, اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أخلص قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم صف تنا اللهم صفنية تنا اللهم صفنية تنا اللهم مسلو السقيمة صدورنا اللهم مسلو السقيمة صدورنا اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذه الأعمال شهيدة لنا لا علينا اللهم اجعل هذه الدروس وهذه الكلمات شهيدة لنا لا علينا اللهم اجعل هذه الكلمات وهذه الدروس شهيدة لنا لا علينا اللهم اكتب لنا بها الحسنات اللهم اكتب لنا بها الحسنات واخلصنا ورفعنا بها الدرجات واخلصنا ورفعنا بها الدرجات أقول ما تسمعون والاستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول هذا استغفر الله